وَأَذَنُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ خَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا الزَّكَاةَ فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ كُمْمَ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ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 إن الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بايات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 فَإِن تَنَابَوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّامَ الْكُفْرِ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَلَمَرَّهُ أَتَقْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَقْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا مِنْكُمْ منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُواً فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ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 من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يُظاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا إلَهَ وَاحِدَ لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويئب الله إلا ان يتم نوره الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم وانفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره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 إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَانِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ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 وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِي رُخْصَةٍ فَفَوْقَهُ وَفِقَالُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم, فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم, وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسولهم من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مَعْرِضُونَ فَأَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَقْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَقْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله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 فالَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَيَبْكِي كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافِتٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّنْ تَقْرُضُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ تَرَوْا مَعَ الْخَالِفِينَ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 وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدٍ فِيهَا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 ولا على الذين إذا ما أتواك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يوافقون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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم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 سيُدَخِّلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصْحَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ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 هم لكاذبون لا تقم فيه أَبَدًا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أَحَقُّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 وما كان استغفار إبراهيم لِأَبِيهِ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ قُلْفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ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 فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا فِي الدين قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكما بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إِلَهَ إِلَّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم